يا البسماني سمادي وقتها ويلي يا ولاني, ولاني. والله حي يا زماني زماني يا آيا همرنا يا الحاد العتب فت الدليين والخليل شلون يبرم الخليل زيانة بعنا مدللة حام الدخيين مرنا عندي مناشد ويا الكفيد وعلى جابر دمع خليها تسير ورد قل لي ضل عنكم لا يشيل مرنا يا الحادي بولينا بولينا تريد عليها ضعينا ضعينا أتبع عين الراحل لو أظل بكربني أتبع عين الراحل لو أظل بكربني والله حيار حي بزماني زماني, زماني والدهار وليا ولاني ولاني فأنشي ويا العائلة لو أضلب كربل أمشي ويا العايلة لو أضلب كربل والله حيارني زماني زماني آه ياه مرني خلش كيلة أهات وعظايا وقلبي من نار الهضم والفرق ذهاب يدرب اخته شاف شافه شم وصايا ولو يلتم جرحه بالغير العتايا يااب بي اليسر والهم والغيا يااب لتنحفي حجبة عن عين الترايا يا ياب رتشد جرحا وعيني وعينا وانظري شعر ويميني يميني خو يا روح موجلي لو أظل بكربلي خو يا, يا روح موجلي لو أظل بكربلي والله حي قلبي زماني Har will ya will any will any? Amshi waiy zimani وصل للكربل الحادش يصيح هاي زينك بتعلي اختذ بيح العباس يم قبر وطيح وخلي احتي لعتب بقلب الجريح نايم بقبرك يا اخو يوم استريح وانا الليل النهار دمعات تسير كفات تصدق عليا علينا, علينا أردق لو أظل بكارب له تردي يا بين عقد لولاه لو أظل بكارب له والله حيال زماه زماه ودهار ويل ولاني ولاني أمشي ويا العيلة لو أظل بكارب شو يا العايله لو اضل بكربله والله يا ابن سماني سماني خويا يا يا عباس شمتك يا, يا, يا, يا, يا عباس من كل ثر ما بجاي يا مراسك عميت شبارت أنا وبالقدر خويا رضيت تدري بي وين رحتني جيت هاي جت ليك العقيلات العقيلات والله أنا ردي الكفيني الكفيني ترضى أنا تكفلي لو أظل بكربلي ترضى أنا تكفلي لو أظل بكربلي يا العيلة لا أضل بكاربلا أمشي ويا العيلة لا أضل بكاربلا والله حيازني زماني زماني يا همري يا الحادي اذا لطفت عود عندي ويا عب عصب الغير عهود مش لان اللي في دا الخدري أذنود أردا مرة بدمعتي وترس الجوع واردا ضم ود عينه وصلاب العمود. يعني اضلب ونتي وهدومي سود ابقى مهضومة وحزينة حزينة وقلبي ما يقطع ونينة ونينة في دمعه ارحل هاملة لو اضلب كربلة في دمعه ارحل هاملة لا اظل بكر بله ويا قلبي زماني زماني والدهر ويلي ولاني ولاني امشي ويا العائلة لو أضل لا اظل بكر أمشي امشي ويا العايله لا اظل بكر بلد. الله لخادم الحسين الشاعر أبو علي الناصري